للشيطان النابلسي ل ل <تصفيق> ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م うん。Mm hmm. mm hmm. 「よろしくお願います」<音楽><音楽> وساكل طيبه في جنات عبد ذلك الفوز العظيم <تصفيق> Oh no. no. Bye.、Uh -oh. ل ل ح ج ع وللرقذا ت يصير على ا م ي الغمر الذي قدر و ل ك ر ان ت ل ف ع م ا ل ان ت ك و ل ح موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي WHA- فان إ ن مع ل ع ر يشرا مع العسر يسرا